بسم الله من الرحمن ش ي ط ا الخجيم ن ا س ت ج ا ب ل ك م ر ن ي م د ك الملائك م من بألف م ا جعله الله ل ا بشرى و ل ت ط م ئ ن بي قلوبكم ومن نصر إلا ل ل ومن نصر إلا من نصر عند ا ى せの。 أحبت الذين آ م ن و ا س أ ل ل ق ق ي في و ب ه ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ف ا ض ر ب و ا ف ل س ا للعلوم ن ا ا ق ف ض ر ا ف و الاسلاميه أ ع ن ض ر ب 「よしあそび」 فلا تولوهم اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم ا ل أ د ب ا ر ومن ولد اليوم إ ن دبرهم الا متحرفا ل ك ت ا ل أ و متحيزا الى فئه فقد باء فقد جاء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوا ولكن الله قتلهم ف ََ ل م ْْ ت ت َ ق ُُ ل و ه ُ م ْ و ََََ ل ل ل ك ِ ن ّ ا ّ ه َ غَتَلَهُمْ ََ م و ا رَمَيْتَ رَمَيْتَ إِذْ و ل َ ك ِ ن َّ ا ب ل ِ ي للعلوم ِ ي الاسلاميه َََ موسوعه ت ت ف ح ا ف ق النابلسي ء الفتح و إ ت ه فهو خ ك م للعلوم الاسلاميه ك موسوعه فئتكم شيئا ولو كفرت وأن الله ا محيم يا ي أ النابلسي ا ذ ي آ م ن و أ ط ل ل و ل و م ا ل ا س ل ا م تسمعون وَلَا ت موسوعه النابلسي ذ ي و و ا سَمِعْنَا ه للعلوم ن ا الاسلاميه ل ب و ل و ع ل م ا ل ل ه فيهم خ ي ر ل س م ع ه م و ل و م الاسلاميه و و ه م ع ع ل م و ا خاصة منكم و ا ع ل م و ا أ ن ا ل ل ه ش د ي د ا ل ع ا ل و م ا ل ي ا س ت ف في ع و ن ا ل أ ر ض ت خ ا ف و ن أن م خ ط ف ك م النابلسي ل ك م ل و م ا ل ك م ب ا م ي ه موسوعه ا أ ن م ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه و أ اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر, ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم موسوعه النابلسي للعلوم ا ذ ا إ ل ا م ي ه